إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فألقه اليم بالساحل فألقه اليم بالساحل يأخذه عدولي وعدوله وألقيت عليك ما حبتم مني ولتصنع على عيني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 قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد روحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى فَأَمَرَ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ